واب والقرض والرحم أن ابن عباس رضي الله قال: لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة والسنتين فقال من أسلق في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم متفق عليه وللبقاري مناس ذي شيء وعن عبد الرحمن بن أبزا وعبد الله بن أبي أوفار رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا بعض من بعض الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجر مسمع قيل اتان لهم زرع قال ما كنا نسالهم عن ذلك رواه البخاري قال ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أكل فغل الله تعالى رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلان قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرا فرسل إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقعة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يرتب ويشرب النفقه رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غمه وعليه غرمه رواه الدار قطني والحاكم ورجاله زقاق إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغير إرساله وعن أبي رافع رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه بل من بل صدقة فأمر أبا رابان فامر ابارا فيهم ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا فقال صلى الله عليه وسلم اعطه إياه فان خيار الناس أحسنهم طباعا، رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا وهو حارث بن أبي اسامة وإسناده صاحب وله مشاهد ضعيق عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن ضيد الله بن سلام عند البخاري